ذاب الطلاق وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراه له وهي حائر فذكر ذلك عمر يصلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال, يرا... ثم قال لي يراجعها ثم يمزكها تطور ثم تحيض فتطور فإن بدأ له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي نفذ حتى تحيظ حظ ثم مستقبل تنسي واحدة التي طلقها فيها وفي نفذ فحسبت من طلاقها وراجعها أد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمد بن حفظ طلقها البتة وهو غائب وفي نواة طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعين فساخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاء تعصون الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس نكي علينا فقال وبنفظ ولا سكنه فأمر أنت لد في بيت أمي شنيك ثم قالت لك مرة أصحاب عند ابن أم مكتوم فإن وجو نعم تضعين ثيابك فإذا حلت فأذنيني قالت ما حدث كوت لمو أن معاودة ابن أبي سفيان وما جه من خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو دا من فلا يضع صوماً عتقيه وأما ما متفصل كل ما له إن كيوسامة بن زيد فكليته ثم قال إن كيوسامة بن زيد فنكعت وجاء الله في خير وقت مطبه باب العدة وعن سمية السلمية رضي أنها كانت تهتساد بن خولة من بني عامر بن لؤين وكان من شيد بدرا فتغفعنا فيها جد وداي ويحامل فهمت انشب أن وضعت حملها بان وفاته فلماتلت من نفاسها تجمت الخطاب فدخل عليها أبو سنابل النباكك من رجل من بني عبد الدار فقال لها ما ليراك متجملا لعلك ترجين النكاه والله ما أنت منك حتى يمر عليك أربعة وشر وعش قالت سبيع فلما قالي ذا تجمعت علي أسيابي حين أمسيت فأتيت الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد هلت حين وضعت حملي وأمرني ابتزوجي بداني قال المشاب ولا أرى بسألت زوج وضعت وإن كانت في دميا غير أنه لا يقرب زوجها وعن زينب بالت أم أن أنها قالت في حبيب الأم حبيبة فدعت بصفة فمسعت بذرائها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحذر للمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدث القثاث إلا على زوج أو بات أشعر واشرى الحبيب القرابة وعن أم يطيئة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتعد المرأة على بيت فقدت إلا زوج أربعة شئ وعشرة وأتلبستهم مصبغا إلا ثباغة ولا تكتحن ولا تمسطيما إلا إذا طهرت نمزة من قص أو أظفار العصب فيها أمي اللمن فيها بيض وسواد وعن أمي رضي الله أنا ناقاجات أمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نبتد فينا زوجها وقلش اكتعينا فنكحلها فقال رسول الله صلى عليه وسلم لا مروتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي ربات عشر وقد كات إحدى كنا في الجالية ترمي المرأة لرأس الحول فقال زينب كات المرأة إذا توفعنا زوجها دخوات حفشا ونبيست شر وثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تدى بذابة حمار أو شاة نوطين فتفتض به فقال لم تفتض بجهن إلا مات ثم تخرج فتعطى فترمي بها ثم تراجع بد ما من طيب وغيره الحش البيت الصغير وتفتضت جسدها.